لا نسمع أو نعاقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذابهم فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور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 أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذير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 فَمَن يَمْشِي مكبا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سويا أَهْدَى صراط يَمْشِي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أيتم إن أصبح ما غورا فمن يأتيكم بماء